Oh uh -huh. men mong والأسحار والعاشير والإبكار أستميد من أدوار لا إله إلا الله بها تنمو الحسنات بها تنهى الخيران لا إله إلا الله